صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي وأعدلهم ذاهم مهينا والذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما ابتسأو فقد احتملو افتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسانك أَتَّنُو تَقْتِيلَ سُنَّةَ اللَّهِ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَرْيٍ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبَدِّيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم زقية خالدين فيها أبدا لا يجدون Oh, oh.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 من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على الزماوات والأرض والجبال فأبينا أن نحملنا وأشفقنا منها وأشفقنا منها وحمدها وَمَن جَحَلَ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات